يا زهره يا زهره يا زهره بنت رسول الله الاكرم فيها سر الاسم الاعظم ام ابيها اعني الطه صلى الله عليه وسلم بنت رسول بنت نبي سر جماله نور معقود بجماله بنت نبي يسرك جماله نور معقود بجماله رفدت الدنيا بحر نوا صلى الله عليه وآله وابنته فاطمه تعلم أن اباها سره مبهم ام ابيها انيطا صلى الله عليه وسلم من <متحدث> رسول الله الاكبر اكرم الاسم الاعظم سلم قد اوهبها الله كما لا اذ اضحت للحق مثالا قد اوهبها الله كما لا اذ اضحت للحق مثالا فلها اسرار تتوالى قد شرفها الله تعالى هي نور الله تجسم ولها فغر العرش تبسم اللهم ابيها علي طه صلى الله عليه وسلم من رسول الله الاكبر فيها سر الاسم الاعظم اللهم ابيها علي طه صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فاطمة في عرش الباري شمس وتحاط باقماري فاطمه في عرش الباري شمس وتحاط باقماري بل ام المختار والمعصومين الاطهار اطهر بل ازكى من مريم وبها سرت دنيا ايوحتم امو ابيها اني طه صلى الله عليه وسلم في عالم الارفع وجبين اللوح لها ما نور في عالم الارفع وجبين اللوح لها ما طلع خير نساء الدنيا اجمع والعصمه منها تتفرى واشعار للدين الاقوم منطقها قران محكم ام ابيها علي طه صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله الاكرم يا سر الاسم الاعظم مهديذا علي طه صلى الله عليه وسلم